في قضية تانية غير الموضوع مش عدك طريق كلامه اقولكه طريقة وعجزت عن تغييرها سجلوله عمله تسجيل صغير كده والتليفونات دوله تتسجل اي حاجة وشوفه بعد كده بعد ما ايه ده شوف قوله بس المنظر ده جد تعرف يعني يتكلم حد معاه هتلاقيه يضحك ويهزر ويدحك والله انا من المكنتش متصور ان انا بالدرجة دي لكن انما الموضوع يتقلب كله على بعضه بعد ما كنا بنتكلم في الموضوع للموضوع إنك إنتا متعرفش تتكلم وأسلوبك مش كويس وطلقتك مش كويسة يبقى الحوار براز إخواننا إحنا محتاجين نقيم حوار مع أولادنا نازم يتكلموا لازم ياخدوا يدوا لو ما تكلموش معاك هيتكلموا مع صحابهم وصحابهم دول ممكن يكونوا مش كويسين وساعة ما يكونوا مش كويسين يبقى سلبتهم للشيطان وساعتها يحصل الدروب الجامد اللي موجود كان فيه اب كان بيعتمد اسلوب الضرب بشكل عنيف ويعني ايه من عندنا انت راح فين جاي ما عارش ايه وكل ما يخصل مشكلة يدب البيت عالقة سخنة يعلم بيها ربنا وجاي ايه بيتنقش معي هو انا اغلقت في ايه ما انا بالاولاد وكنت قريب منهم وساعة ما بيه غلطه اكون موجود وساعة كذا بيحصل كذا قلت له بس حريكه تعنيف حريكه جديد حريك ما كنتش بتسمح لهم يتكلموا حري كل ما كان الولد بيغلط كنت على دماغه ما بتديلوش فرصه ان ياخد يجي معاك انت اب فاضل وتعبان بس ان للاسف بتضيع بعلوه وصوتك وصريخك وصويتك ونرفزتك في ناس كده يعني وانا قوي كده ام مثلا البنت بتتناقش معاها بترميها بكوبايه الشاي ايه ده عشان ايه يعني هي شافتها مع واحد في السرير ولا ايه مش فاهم يعني ايه اللي يستدعي امي تعمل كده ما ينفعش او ام تجري ولا بلقى الطفل باسموه ده بالشفشب ولا بالعصاوه ولا تكلمت عشان تطرق ما نفعش دي مش اساليب وتأكدوا ان بعد فترة البعد النفسي بين ام والبنت او اب والبنت حدقى كبير ما نفعش عشان كده محتاجين نعرف نتكلم مع اولادنا محتاجين نسيسهم محتاجين ناخدهم من انهم معا مش عشان احنا ضعف لا احنا ممكن نخلي حياتهم صعبة احنا اه بنوصل لهم كتير من الحاجات بفضل من ربنا لكن مش معنى كده ان احنا ما نقيمش حوار خلاص لازم نعرف نقيم حوار من اجمل ما يمكن كنت, بقى بقى كنت بجمع كده مرة برنامج عن التواصل او فن الاتصال او فن الحوار فعجبني حاجتين عجبني في القرآن اما ربنا قال لي موسى رايح لمين هو رايح لفرعون وفرعون ده كان متفرعا وفرعون ده تفرعا ليه عشان محدش قال له ايش فرعانك وموقفش معاه ضده وبالرغم ان هو كان قال انا ربكم الاعلى والناس كان من تخفلهم فاكرين ان الملك ده بيحي ويميت وفي ايده اي حاجة ده بسيط قوي وضعيف قوي وبيخش الحمام ويعمل بكبيه زي اي حد فينا وبالرغم انه كان بيطال ربنا سبحانه وتعالى ويقول انا ربكم الاعلى واذا بني, بني اسرائيل بشكل كبير الا ان ربنا سبحانه وتعالى اعمل سيدنا موسى قاله ايه فقول له قولا ايه شديدا غالوظا مريعا لا فقول له قولا لينا عشان ممكن يتذكر وممكن يتصلح حاله يعني ممكن اللغة التاعتي تصلح في ولادي اه تخيل تقربهم مني اه طبعا والاجمل في موقف الرسول صلى الله عليه وسلم اما الوليد ابن المغير جاله فقعد يتكلم مع الرسول ان الرسول جه قطع الارحام وفرق الام عن ابنها والبنت عن بنتها والزوج عن الزوجة وقطع الاواصر وانت بديلك الجديد ده عملت مشاكل كتيرة جدا وبدأ يعيب في الرسول صلى الله عليه وسلم ويتكلم اذا كنت مريض نشفيك واذا كنت مجنون نجيبلك معرفش ايه واذا كنت بحتاج فلوس نديك فلوس كلام فعلا لو اتاخد على محمل هو ايه اللي لكن بالرغم انه قال للرسول ده كله قال له حاجة جميلة قوي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص خالص سابه يتكلم زي ما هو عاوز وفرّغ الشحنة لجوهات كلها فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده أفرغت يا أبا الوليد يعني انت خلصت أتكلم أنا بقى شوف قد إيه ما مسكش بقى ضده وقال له أنا لا مجنون ولا البعيد كذا والبعيد كذا وانت غلطان وانت كذا وانت كذا أفرغت يا أبا الوليد فقال بلى قال فهل لك ان تسمع خيرا فاقرأه ايات من القرآن هو ينفع ده مع الغريب ما ينفعش مع البيت جوه البيت وجوه الحوار حتى لو انا مختلف مع بنتي او ابني اوي وهو شاطط لكن ده ما يمنعش ان احنا نتكلم اصلا في الاخر هو ابني بنتي فحوضني مهما كان وحشين مهما كان من وجه النظري منفلتين في الاخر هم فحوضني ما ينفعش يتقطع الحوار والوصال بيني وبين ابني بيني وبين بنتي ما ينفعش للحظة احس ان بنتي او ابني قطعوا الوصلة بيني وبينه ساعتها بتكمل الخاطر والاصدقاء يأثروا واصدقاء السوق يبتدوا يخلياروا في تفكيرهم ويبتدوا اولادي يتغيروا في تفكيرهم مقدرش اعرف قد ايه هم وصلوا وقد ايه ممكن يوصلوا عشان كده مسألة التواصل والحوار والكلام والانصاط والقعدة انا وهم قاعدين تسمع السن ده محتاج خصوصية ومحتاج ما انتقدوش قدام الاطفال الصغيرين اخوتهم السن ده محتاج ان انا اعود في خصوصية لان لهم متطلبات مختلفة ومشاكل مختلفة وما انتقدوش قدام اخواته وما انتقدوش قدام الناس انا امتقد في قوضة ظلمة قوضة مغلقة وقول له انت غلطان وخد بالك وخد بالك الطريقة دي غلط ومش هتوصلك لشيء وخد بالك انها ممكن توصلك لكذا وكذا وكذا لكن مش ههرش بيه بشكل او باخر وبصورة او باخرى جت لي بانوتا عندها 15 سنة محروقة من امه انا اسف التعبير يعني كلمة محروقة دي يعني مضايقة مخنوقة وصلة للدرجة متغازة عارفين متغازة عاوزة تفش غلاها مشكلة البنت ان اي حاجة بتقولها المامتها خلاتها بيعرفه وخلانها بيعرفه وامة لا اله الا الله بيعرفه اي مشكلة البنت بتوعها فيها لازم الكل يكون عارف يا ماما انا ما بحبش خصوصيتي انا حرة انا ما بحبش حد يعرف مشكل غيرك انا ما بحكيه لك عشان ما تضحينيش مش ممكن اما اعمل حاجه الاقي الكل عارفها دي حاجه بتاذيني الحاجه الثانيه يا امي ان كل اما اتكلم معاكي صوت بي... صوتك بيعلى عصبيه مش مستحمله مش فاهمه امتى هيبقى في وقت تقدري تستوعبيني وتحضنيني وتكلميني واتكلم معاكي واقعد لعب دي ونهزر ونعيش حياه بيس في سلام صح حشان كده مطلوب منا ان احنا نتواصل نتكلم نتحاور ناخد ونبدي مع الاولاد واحد يتصل دلوقتي يقول لي ما الكلام ده كله بنعمله والاولاد كذا استمر حتى لو الاولاد كذا فاحنا اتفقنا ان سن المراقة سن المتغيرات والاولاد ما بيثبتوش ومشاكلهم كتير وبيتغيروا كتير شويه تدينوا شويه ما تدينوش شويه صلوا شويه ما بتصلوش شويه حبتين ما, ما, ما بيثبتش ذكائي ان انا اعرف انه ان أعرف إنه هو في متغيرات كتيره بتحصل فيه عشان كده محتاجين قوي ان احنا من السن ده عشان السن ده فعلا بيوصلنا لجيل جيل ممكن يطلع منه حاجة كويسة قوي انا كنت عاوز اتكلم في مواضيع تانية مهمة اما جيت احصر المشاكل الرئيسية بتاعة المراحقة يعني ايه مشاكلهم الكبيرة اللي موجودة اتضح انه فيه اربع مشاكل كبيرة وحوالين الاربع مشاكل دول اللي انا هقولهم وان شاء الله في يوم من الايام ربنا يكرمني في البرنامج بتاع يوم الاربع ده بالذات لان احنا بنتكلم في السن ده ان احنا نجد حلول الاربع ازامات الكبرى في المراقب السم ده عنده اربع مشاكل المشكلة الاولانية الهوية بينتمل ايه مش فاهم سمته كده غربي شرق ما تعرفش حتى في ما يسمعه مفيش هوية واضحة هو عاوز ايه مش فا عشان كده اول حاجة الهوية الثاني حاجة الفراغ الوقت ياه تلاقي عندهم وقت قد كده ولا امه مستفيدين منه ولا حاجة بيقتلوا في الوقت وخلاص بيعدي السنين بتعدي وخلاص عاوزين يخلصوا واتقون باي وقت النقطة التالتة ما عندهمش اهداف تعال اسأل اي حد هنا في السن دلوقتي اهدافك ايه يا سيدي يا عمي ايش مشكلة اما خلص السنوية العامة ابقى اشوف ابقى اعمل بتلاقيش عنده هدف نقطة الرابعة القيم الأخلاقية الأخلاق أربع أزمات كبار أربع مشاكل كبار وحواليهم بنودندن زي ما بيقول الأربع مشاكل دول هم أكبر أربع مشاكل بتواجه الأولاد اللي في السن ده وإحنا للأسف مسؤولين على إن إحنا لازم نغرس الحاجات دي. الهوية الفراغ تحديد الأهداف نقطة الرابعة القيم الأخلاقية ويا رب يجينا الوقت بعد كده إن إحنا نقدر نساعدهم فيها والاربع حاجات دول التواصل هو اللي ساعدنا في ان احنا نقدر نصلح فيه عشان كده مطلوب اوي مني ان انا افهم المشاكل دي لان الهوية هتلاقي شاب عنده حداشر اتناشر سنة ما, ما تقدرش تدلل انه ايه ده ايه ده, ده إيه, ايه هو بينتمل ايه ده غربي شرقي شكله كده منظمته ايه تركبته إيه بيفكر, ايه بيفكر ازاي انت فاهمني بيفكر في ايه ايه اللي شغل اهتماماته الهوية الوقت كتير في أولاد بيأنتخوا قدام التلفزيون فترات طويلة قدام الكمبيوتر قدام الفيديو كليب قدام كذا, قدام كذا. مفيش الوقت بقى. في ناس قيم الأخلاقية عندهم فيها مشكلة كبير في ناس عندهم الأهداف مش موجودة عشان كده السؤال هعاوز تعرف ربته لما اسأل ابنك هو هدفه ايه في الحياة تبقى مصيدة بصراحة لأن كتير من الناس هيكتشفوا أن أولادهم ما عندهمش أي نوع من أنواع الأهداف اللي ممكن تكون موجودة عند الناس طيب. يبقى است... اتكلمنا في موضوع التواصل خلاص هنتكلم مع اولادنا هنفرض لهم ساعة من غير ما نكون مشغولين هنهدى مش هنتعصر هنسمع هنستوعب هنستنى للاخر لحد ما يخلصوا كلامهم هنبدي اهتمام للي هو بيقولوا هنركز في حل المشاكل معهم هنحاول يحلوا مشاكلهم بنفسهم هنحاول ان احنا نسمحهم عشان ما يتطرقوش لأبعاد تلبية كتيرة ممكن تكون فيها مشاكل كتير هقولوك حاجة غريبة شو كتير من الناس اللي بيكلموا أصدقائهم فيما يخصهم عشان هم مش لقين حد يسمحهم فيما يخصه كثير من الشباب في السنة ده أما بيبقى لهم أصدقاء أو صديقات او زملاء او زميلة تتكلموا في ايه النهاردة عملت كذا او رحت كذا او فعملت كذا ايه والله العظيم وانا النهاردة حصل كذا بابا عمل كذا او ماما عملت كذا كلام بسيط يعني هو مش لازم يكون حب هيام لكن في النهاية اليوم بيمر ازاي هم عاوزين يحكوا عاوزين يفتفضوا ومدقيقين مخنوقين من ماما او من بابا ما يقدرش يقول لبابا احنا مخنوق منك او ماما احنا مخنوقين منك لان مفيش حرية عشان كده م ليه لان انا انا النهاردة عملت كذا وعملت كذا وكلت كذا وشربت كذا ايه المشكلة ان انا اسمع ده تافر مهم برضو بالنسبة له بدل ما يسمع حد تاني ويستغل ويتعودوا عليه وتبقى مصير ومشكلة من المشاكل موجودة خلاص هنتكلم مع اولادنا ولا لسه مش متأكدين ان احنا محتاجين نتكلم مع اولادنا هناخد وندي معاهم ولا مش هناخد ندي معاهم لسه مصرين ان كنتوا تطلقوا احكام ولا هناخد وندي مطلوب اوي ان احنا نسمع اوي اوي اوي, أوي اولاد ونهدى كده ونستقر ونستوعب لنبقاش متعصبين تولي الوقت متنرفزين تولي الوقت الاولاد في السن ده بيحاولوا يلملموا نفسهم بيحاولوا يرتبوا نفسهم بيحاولوا انهم يبقالهم كيان بيحاولوا يبقالهم شكل ايما كان الشكل лю المضمون لكن في النهاية محتاجين ان احنا نسمع اولادنا نتواصل معهم ناخد وندي معهم 98% من حل المشاكل عندي الاولاد في السن ده نحن نعرف وعشان اعرف اتكلم زي ما قلت نوفر وقت نوفر مناخ ناخد وندي في الكلام نحاول لان في الاول الاولاد بيبقوا غتين قوي غتته تيجي تقرب منهم يغلصوا عليك مش عايزين نتكلم معاك مش فاضي انا ورايا تليفون معلش ايه يا بنت انا جاي لك ومفضي نفسي وعاوزه اتكلم معاك معلش يا بابا معلش انا مزنوق هي مش بتقول ده لانها مستغلساك هي بتقول ده عشان تختبر تشوف اذا كنت عاوز تتكلم فعلا ومصمم انك تتكلم معاها ولا انت بتيجي تقدي واجب عشان كده خليك ذكي وعدي عليهم الفرصه دي وخد بالك اتكلم معاهم والكلام في السن ده بيبقى لذيذ وظريف وخد بالك ان الكلام ممكن تاخد انت دورها او دوره وهو ياخد دورك زي ما بيحكي لك على مشاكله يجي يحكي لك انت كمان تحكي له على مشاكلك من اجمل ما يمكن على فكره انك انت يبقى لك صديق في ابنك تاخده وتتدي معاه تتكلم في شؤركه حتى لو الحاجات دي ممكن تكون في الظاهر هتصغرك بس فينا احنا صحاب. ابني في الاخر هضحك عليه ما هو عرفني عارف العيوب وعارف المحاسن فكويس قلنا ناخد ودي معاه ممكن اخد دوره واحكي له تعالى انا في ازمه تعالى انا عندي مشكلة تعالى في مشكله تعالى شوف انا عملت ايه تعالى قيم خد ودي في الكلام وهو نفس الحكايه هياخد الدور في وقت من انا عندي ازمه يا بابا انا عندي ازمه يا امي خدوا بالكم من كذا انا عندي كذا انا عاوز كذا مطلوب قوي ان احنا ناخده وندي خلاص هنتكلم هنفتح حوار عشان احنا ما بنفتحش حوارات باسم ان احنا مشغولين باسم انهم عاملين مشاكل باسم انهم مطلعين يا نينا باسم ان احنا ما عندناش وقت باسم ان الاولاد ما بيحبوش ياخدوا ييدوا معانا لان احنا ما بنديش وقت زي ما بقول لكم حوار كل كلامنا معاهم محاضرات تعالى كده بس ايه تعالى راجع نفسك كده النهارده يعني شوف انت كل حوارك مع ابك ايه محاضرات يعني ايه محاضرات يعني يعني كذا سوي كذا خد كذا اعمل كذا يا ابني صح كده يا ابني انت ه يا انت اكتر مني يا ايه اعمل كذا كلها محاضرات لدرجه ان انا افتكر ولد اسمه تامر اللذيذ الظريف بصراحه كان عنده 14 سنه وفعلا هو بغلب امه يعني كان بغلبها قوي بس هو كان في منتهى الذكاء الولد وكان بيقول لي دايما ان انا نفسي نفسي نفسي امتقرب لكن هي المشكلة بتاعيتها انها ما بتقربش إليه عشان تديه محاضرات ففيه في يوم ما والدته جدته هو عاوز تترتب الأوضة باين ف... فكلمته كتير قوي على تموضيه بالأوضة تفهمني؟ ف... ف... فقال لها يعني يا أمي بجد بجد أنا محضل لك مفاجأة ايه المفاجأة؟ الولد سجل لها الكلام اللي قالته طول النهار في الشريط وقال بجد أنا صعبان علي تعبك فبدل ما تتعبي أنا أشغل الشريط فالولد شغل الشريط بتاعه ماما لقيت الوقت في ممتاز ذكاء يعني عاوزي ولعك فا كده يعني ذقت انا عارف اتصابيه ان انا هساوي قطي يعني يعني عاوزي فاهمها ان هو عاوزين يتكلم يعني نتنقش من غير غلاسة ولا غتاية ولا منهم على اولادنا اولادنا في السن ده بحتاجين يتكلموا يتناقشوا وده مش كلام التواصل مهم الحوار مهم الخطاب مهم الاخذ والعطى مهم اولوياتنا في حياتنا ان العيال اتربى او في حياتنا في الاخر واحد بيتعرشان ايه عشان في الاخر بيسيب لهم حاجة لكن الاهم من السببان الحاجة انك تسيب ذكرى طيبة في نفوس الاولاد يفتكروا ان هو ما كانش بيحللنا الكلام الا مع ابي او امي كانوا سدر احنين كانوا احنينين اوي كانوا بيستوعبونا قد ايه كنت متدايق في اليوم الفلاني والرجل ده قدر يستوعبني قد ايه ال... القرب في العلاقة بيصعب علي اوي اما لقيه ابن او بنت بعد عن بابا وماما او بابا بعده او ام بعد ابنها باسم وحش او كويس فرعون فقول له قولا لينا الوليد ابن المغيرة الرسول بيقول له ايه افرغت يا ابا الوليد فاحنا محتاجين لغة الحوار دي طرقة في البيوت بابتسامة بابتسامة عارفين ابتسامة ابتسامة تباسمتها في وجه اخيك ايه صدقة الكلمة الطيبة ايه صدقة منفعش تقول له تقعد الواد انت عملك الرادي انت عمل الرادي انا مش عارفا العمل ليسويد اللي, اللي انا عملته في حياة عشان ربنا يبليني بعاي لزيك انا عملت ايه في حياتي عشان ربنا يبليني بعاي لزيك او بنت زيك انا مش فهمة انا عملتلك ايه تعال اقوللي انا عملتلك ايه عشان تطلع بالولوة الزرقة اللي انت عملتها دي يا بني شوفك لاز... يا اخواننا واحدة واحدة لازم يغلطوا ولازم نبقى جنبهم لازم يقعوا ولازم نبقى ج واحنا نغسل لهم اللغواصة بتاعتهم ده مفهوم الابوة ومفهوم الامومة يوم ما عندنا حتى في السن الصعب ده هتبقى ازمة الولاد اللي بيقف في النواصي او في النوادي طول الوقت وان كان ده طابع موجود الا ان جزء من المشكلة عند الاباء والامهات انهم ما بيتكلموش ما بيتحوروش ما بياخدوش ويدوه اولاد كتير بيعملوا بلاوي لبابا عارف ولا ما معرفا يعرفوا امتى من اصدقائهم بالصدفة ماشيين في النادي بالصدفة ماشيين في الشارع بالصدفة صاحبهم يفتن عليهم بالصدفة ليه؟ لان مفيش تقارب بنا ومن بعض مش معنى ان احنا عايشين في بيت واحد يبقى فاهمين بعض او عارفين بعض يبقى اتفقنا في الحلقة دي على ايه؟ على التواصل الكلام الحوار الاخد العطى توفير وقت جهد وغيره والأهم من كده ان التواصل ده مهم لحل 98% من المشاكل اللي أفرغتها في أربع مشاكل هوية فراغ أو وقت يقضوه تحديد اهداف قيم أخلاقية أربع حاجات مشاكل ضخمة مقدرش أساعد ابني إلا ما يكون بيني وبينه تواصل جيد واشتكروا دايما برج المرأبة والطيارة ابني زي الطيارة وأنا برج المرأبة اللي بحدد له لو اتقطع الاتصال بيننا وبين الطيارة هتقعد طيارة لان مش هيقدر يمشي في الجو الوحده وكذلك احنا ابننا لو اتقطع الصلة بيننا وبينه هيحدث خلل كبير اوي ممكن نفقد فيه اولادنا من وجهة اخلاقية او سلوكية او مشاكل كتيرة ممكن تحصل في هذا السن السن المتعب سن المراق طيب انا ليه حطة صغيرة هبتدي بيها عشان الحلقة الجاية ان شاء الله يوم الاربع الجاية انا دايما كنت بتكلم في السن ده على ان الولاد بيتغيروا عن سنة 8 سنين بيبتدوا يكبروا وبيحصل فيه تغيرات ايا كانت تغيرات الموجود السن ده بالذات زي ما بيحصل للاولاد تغيرات بيحصل للاباء والامهات تغيرات برضه يعني ايه يعني الاولاد بيكبروا وبيتغيروا احنا كمان بنتغير من وجهة نظرنا اما بنحس ان اولادنا كبروا بنحس ان فيه تغيرات بتحصل فينا اول تغيرات ايه ان انت بتحس ان ذكاءك بدأ يقل الولد او البنت بيبقوا تحس كده انهم بدأوا يبقوا اذكى عندهم قدر على اخفاء اشياء عمل حاجات مبقيتش ذكي تقدر تلمح ايه اللي بيحصل وايه اللي بيعمله ابنك فبتبتدي تحس ان ذكائك اصبح اقل تاني حاجة يبتدي الولد بعد ما كان بتروح له المدرسة في ابتدائي بيبقى سعيد بيك ومبسوط بيك او مبسوط من مامته يبتدي يتدايق في اعدادي وسنوي انها جاية افتكر اني ولد اما مامته رحت للمدرسة كان اسمه محمد في ثالث عدادي فالولاد بيقوله مامتك مامتك مامتك فمامته بتقوله يا محمد يا محمد يا محمد <متعرف> مين؟ مين؟ يعني وكأنه مش عاوز يبقى قريب من ممتو بعد ما كان بيمشي معاها جنبها بقى يمشي قدامها أو وراها ميمشيش جنبها مش عشان مستعر منها ده تغيرات بتحصل في بعض أوقات عند الأولاد وعندنا أثناء فترة المراق بنبقى بننسحنا كمان اما بنجبر بننسى يعني ايه بنوجههم كتير وبنتنقش معهم كتير وبناخد وندي وندي محاضرة مرة وثين وثلاث درجة النار دي يقولك دي محاضرة مية واحد النهاردة اللي قلتهالي مش ممكن انت قلتهالي اوضة بالقوضة مية مرة كفاية كده وكأن احنا قصدنا بشاهقوخة ولا زيادة ايه فقدان احنا ما بقي زي الاول يعني الاولاد في السن ده بيبقوا يعني بيسقوا في زمينهم اكتر وتحس ان الولاد وكأنهم لهم عالم جديد وانت متخلف من عالم متخلف مش فاهم ايه اللي بيحصل ويحسسك كده الولد او البنت انك انت ما بقتش ايه خلاص يعني ماشي مع التطورات الطبيعية اللي بتحصل في الجيل فلم تعد متمشيا مع المجريات بتاعت الايه الامور التواصل بيبقى ضعيف في الفترة دي انت بقت مزعج متغير من المتغيرات وانت بقت مزعج يعني مجرد ما تيجي يخش القوضة مجرد ما تيجي تتكلم معي يروح هاربان منك بابا جي خلاص بقى نسمع كلمتين ماما جات ياه عادت تسمع ايه اسمعنا كلمتين لا انا خش اخش قطي يا عم وقفل على نفسي وحط الوقمن وماليش دعوة بي اه وحطها خش انام ولا اقولك حعمل نفسي بذك ليه لانك انت واتقلنك بأصبحت ايه من المزعجين بتحس ان تأثيرك بقى اقل في السن ده تأثيرك بيبقى اقل وبتخاف طبعا وبتترعب وبتبقى مرعوب ليه لان اصحاب بقى مؤثرين اكتر بتبقى حاسس انك بقيت مزعج ما بقيتش زي الاول ابنك مش متقبل كلامك زي الاول بشكل او باخر قدرتك على التواصل بقت اقل بتنسى ما بقتش متمشي مع المجريات انت ما بقتش ذكي زي الاول بشكل او باخر في حين الاولاد في السن ده وركزوا معايا قوي لان الحاجات دي بتسبب مشاكل كتيرة جدا اطفال اصبحوا اسكياء طبعا الجماعة اللي في السن الاثنشر وانت طالع كده بيبقوا اسكياء قوي يعني, يعني دماغات يعرفوا يعملوا الغلط بس من وراك بشكل جيد جدا الاصدقاء شايفين انهم اكتر دراية بالامور بيقل التواصل في السن ده غرفتهم او الحاجات الخاصة بتاعتهم بقت مهمة عادتهم في الاوضة بقت اكتر لعبهم بقى اكتر الالتلفون بقى اكتر خصوصيتهم بقى اكتر وكلنا بنسبق دايما بنقول انهم وككنهم شاركوا في شركة الكهربا والانترنت خلاص كلوم ABD والانترنت كل الحرص ان الشركات تبعينات أ تكسب اك طول النهار الانترنت طول النهار الف طول النهار النهار طول النهار التليفون مفتوح او التلفزيون مفتوح او الكهربا مفتوح وكأنهم عاوزين يخسرون قد كده عشان الشركات دي تكسب الغضب حاضر السن ده بيبقى سهل جدا استسارته ده اللي بنفسره بقلة الأدب هو مش قلة أدب ده هو الهرمونات الطبيعية كأندرجين بتسبب في السن ده الثورة الغضب ان الطفل يبقى رب فعله عالي فاخد بالك المفترض فيه ان انا اخد بالي من المفهوم ده ان الغضب ده ليس قلة أدب الغضب ده عبارة عن متغير طبيعي في السن ده في السن ده في تقلق مذاك البنوتة بتسرح دمعتها بقت سريعة بتقعد لوحدها بتكسف الكلمة الصغيرة بقت تأثر في نفسيتها بابا كان بيت تريق قبل كده ما بقتش طيق عملية التريقة كل دي متغيرات طبيعية في السن ده ما تفسروش على انه قلة ادب او البنوتة سرحانة في حاجة ممكن تكون لقدر الله السلبية او غيره لا ده ممكن يكون عادي جدا في نفس الوقت الولد بيبقى بيبقى المزاج عنيف شوية الاولاد بيبقوا عنف حبتين عصبيين حبتين بيبقى في مشاكل بينهم وان اخوتهم عالية مد للايد كتير ده لان هو في الوقت ده بيبقى تقلب المزاج فيه نمط الملابس بيتطور السن ده بتلاقي بقى الحاجات الجديدة بتبقى ايه مختلفة حتى لو هم مغطين شعرهم او مغطين جسمهم برضو بيبقى مختلف عن بابا وماما ولابد من تقبل بعض التغيرات اللي بتحصل ومنمسكش فيها قبل ما نمسك في الاولويات زي الصلاة وزي المذاكرة وزي البعد الاخلاقي اللي موجود ما بين سبتة وقل عدادي بيبتدي كيرف المذاكرة يقل ليه لانهم بدأوا يهتموا بحاجات تانية كتير عشان جدا بنقول ان اذا كان بيروح المدرسة في سنة ستة بشنطة فيها عشرة كيلو كتب بيروح قول عدازي بشنطة فيها عشرين كيلو اهتمامات ما بين انترنت وما بين كمبيوتر وما بين حاجات وما بين متغيرات كتيرة ايا كانت المتغيرات الموجودة ياريت بعد الحلقة دي يكون عندنا فهم ووعي ان في تغيرات بتحصل في اولادنا وتغيرات لازم هتحصل لنا مع السن ده ان لازم نتطور مع تغيرات اولادنا وان اولادنا لازم يكونوا متطورين مع التغيرات اللي بتحصل باي شكل من الاشكال وباي صوره من الصور الموجوده لازم زي ما اولادنا بيتطوروا احنا في بدايه الحلقه لازم نتحاور لازم نتشارك لازم نتواصل لازم يبقى بيننا حوار لازم يبقى بيننا كلام لازم يبقى بيننا اخذ وعطأ. لازم يبقى فيه حلقة اتصال مستمرة بيني وبين ابني وبين بنتي ما ينفعش هذه الحلقة تنقطع لأي سبب من الأسباب ولأي شكل من الأشكال أو المعطيات الموجودة في متغيرات طبيعية في الأولاد في السن ده آه طبيعة حوارهم وكلامهم وتقلب مذجهم وانعزلهم واهتمامهم الشخص بحاجات وخصوصياتهم بتزيد لازم أتقبل ده وده طبيعي لكن إيه اللي مش هتقبله في السن ده ده مهم جدا لازم اكون محدده يعني ايه الكلام بصوا هقولكم حاجة كتير منا بيبقى عامل عينيه وذهنه متوقدين لنقد اولادنا يعني ايه نقد اولادنا اي حاجة خلط بالكم بيحاولوا ينقضوها يعني اي حاجة صغيرة بتحصل بيحاولوا ينقضوها طب ايه الحل بتاع الموضوع لازم نحدد الأول خطوط حمرة في حياتنا قبل ما بيوصل ابن سن 12 لازم يكون عارف إيه الخطوط الحمرة اللي مش ممكن الأب أو الأم يتقبلها ومعنى عدم تقبلها معناها أنه هتقوم الدنيا ومش هتقعد بنحط تلت نقط حمرة الصلاة مثلا لو هي إشكال من الإشكاليات اللي موجودة عندنا لأ يبقى صلاة جديدة خط أحبر بتيش يصار طريقة اللبس مثلا الخارج او طريقة اللبس المتجاوز او طريقة كذا نقطة تالتة نحن نصاحب مثلا نحط ثلاث خدوط حمرة ودول اللي بيقف في الدنيا وتقعد ودول الاولويات اللي بعدهم فيش اي حوار او نقاش ممكن يتم لكن غير كده بنسيب الامور تمشي شوية بالرغم ان احنا مش موافقين على كثير من الحاجات اللي بتحصل معنى الكلام ده ايه معنى الكلام ده ان احنا بنبدي مساحات حرية واسعة زي اطار الصحة والجمال كده اللي معمول في اطار ابيض في الوسط وفي اطار اسود في الوسط الاطار اللي متحدد بالاسود ده ده الخطوط الحمرة لكن من حقها انها تكون في هذا المجال بتتحرك وتتناقش وتتحاور ومقبول وتقع وتغلط وتعمل لكن لا تتعدى الحدود ساعتها بيبقى خط احمر احنا التفاهم قبل كده ان فيه خطوط حمرة زي تضبط خط احمر غريب شوي دايما لما الاولاب يعودوا معايا في السن ده اقول لهم لو انت ما بتذاكرش او ما بتصليش او بتعمل حاجة غلط ايا كانت الحاجة الغلط يبقى من حق بابا انه ما يصرفش هل من حق بابا انه يجي الصبح لك ايه انا هقعد من غير شغل واقعد بقى كده من انتخ وشوفولكم بقى حد يصرف عليكم ساعتها تقول لي يا بابا ده معلش ده دورك دورك انك انت لازم تصرف ودورك انك انت لازم تشتغل ودورك انك انت اتدخلنا مدارس ودور انك انت اتأكلنا وتشربنا ده دورك اما دورك انت فين؟ ماما خلاص يا ماما تبخيش ما تطبخيش ما تعمليش اي حاجه خالص لو سمحتي بعد اذنك بقى انتخي في البيت روحي النادي اقعدي مع صحباتك روحي هزارتك ما تعمليش اي حاجه يرجعوا من المدرسه مفيش اكل مفيش شوربه مفيش لبس معمول مفيش توضيب بيت مفيش كذا مفيش كذا ينفع الام تعمل كده لا طبعا المفروض ماما تطبخ وتعمل وتكنس وتعمل والكلام ده حتى لو بتشتغل حتى لو بتشتغل الله اذا ما كنتوش بتقبلوا ان بابا من غير شغل او ماما تقبل من شغل امال انتوا ما بتقبليش تقوموا بادواركم ليه ليه عبارة عن المذاكرة والصلاة وانك انت تلتزم اخلاقيا وانحنا طالبين اكتر من كده يوم ده وصده والشكل ده وصده ده. ده شيء مقبول ومهم لازم ناخد بالنا منه بشكل او باخر وبصورة او باخرى يا رب نحاول نتواصل مع اولادنا بشكل هادي يا رب ناخد وندي معاهم يا رب يبقى فيه منظومة مهمة يا ثواب والعقاب ويريد في السن ده الله يكلمكم يبقى المسئوليات قدام الوجبات وخلاص وزي ما هو عاود اقول التليفون المحمول يوم ما تعمله شحن جديد ما هو مبلغ معين ياريت يبقى أصاد ده حاجة تانية ياريت جنب ده حاجة تانية ياريت يبقى ده أصاده حاجة تانية وهكذا مطلوب قوي المعاني دي مطلوب المعطيات دي مطلوب يترسخ في نفوس أولادنا ده عشان أولادنا في السن ده مطلوب منهم إنهم يتحركوا تحرم جيد جدا عشان يقدروا يعني يطلعوا حاجة كويسة عشان يعملوا حاجة أحسن عشان يبقوا أفضل عشان يبقوا بمستوى أحسن وأحسن من الأساليب المختلفة المعمولة عشان نلخف كلامي تاني ونبقى نبين الحلقة بشكل منظم هنتكلم مع أولادنا دي أول نقطة من النقاط نتكلمنا عليه نتكلم إزاي؟ إحنا شرحناها شوية بيننا وبين بحض في أربع أزمات مهمة عند المراهقين محتاجين نتكلم فيهم على مدى حلقات يهمني قوي أن أنا أكون متواصل مع ابني عشان أقدر أحلها أزمة اله انت بتنتمل ايه فكرك عامل ازاي بتفكر ازاي الصح والغلط عندك منطلق ايه او عشان ابسطه له انت بتفكر بايه بالحلال والحرام ولا الصح والغلط ولا اللي ناس ماشيين عليه الفراغ والوقت ازاي بتقضيه القيم الاخلاقية موجودة عندنا ولا مش عندنا تحديد الاهداف مهم جدا عشان كده التواصل كان مهم وبشكل اوضح نقطة تالتة ان في متغيرات بتحصل في السل ده يا رب نكون فاهمينها دي مش قلة ادب ولا استنطاع من الولد ولا تجاوز ولا كذا ولا كذا ده هي عبارة عن متغيرات طبيعية بتحصل للاولاد احنا بنفهمها غلط وفاكرينها تعديات وخب بلك زي ما هم بيتغيروا احنا بنتغير وزي ما هو تأثير اصدقائهم بيزيد تأثيرنا بيقل زي ما بيتواصلوا مع اصحابهم بيتواصلوا معنا اقل اخد بالك من التغيرات اللي بتحصل لها عشان نقدر نتعامل النقطة الرابعة ياريت اما تيجي تتناقش مع اولادة تنساقش بهدوء وتقول لهم اذا ما قمتوش بادواركم طب كمان لو ما قمتوش بادوارنا ممكن يحصل ايه مقبول ولا مش مقبول ليه مفروض على الاب ان يصرف ويتعب وينهك والام نفس الحكاية وانت مطلوب عليك انك تقامتك ومتعملش حاجة من ايه يعني ايه الحق جبس الحق ده من الدنيا تنظمت عندك في تفكيرك ازاي الدنيا متضبطة عندك ازاي النقاش يبقى بالطريقة دي بدل ما خشيله في البر وخشيله في التقوى وخشيله في الحلال والحرام وخشيله في الصح والغلط نتكلم عقليا وذهنيا وبعد ما يقتنع نقوله من ابواب الجر ان احنا نعمل اللي مطلوب مننا لأبي حتى تدخل السعادة ولأمي حتى تدخل السعادة عليها نقاش هادية مش مطلوب مننا ان احنا يكون صوتنا عالي نتعصر شوية وارد صوتنا يعلى شوية وارد لكن دايما دا تكون نبرد الصوت في المعظم نتكلم بها دور وناخد وندي ونسمع ونتحاور ونتشاور عشان نقدر نعدي المرحلة اللي موجودة ايا كانت الموجودة زي ما قلت لكم انا حفرد للحلقات القادمة ان شاء الله بعون ربنا سبحانه وتعالى الاربع ازمات اللي موجودة بس بعد ما تكتمل الصورة عندي لكن مهم جدا ان انا نبه انبه مرحليا في الوقت ده على موضوع مهم حنتناوله في الحلقة القادمة ان شاء الله موضوع الثقة موضوع زرع الثقة موضوع اشوف ابني ازاي ازاي ادي معطيات ازاي ادي له ايجابيات ازاي احاول أخلي ابني حاجة مختلفة إزاي أبص الابني من أكتر مشاكل اللي وجهتني في وقت من الأوقات وحسيت بالطفل بالرغب أنه عمل مشكلة كبيرة وكان عنده 13 سنة ولد قصته بعنوان الطفل تغطف الأم جات وحكت بقصة أن ابنها اللي عنده 13 سنة راح لصحفي اللي كان ساكن في العمارة اللي جنبه أو اللي بعد جنبه الولد راح وكان المفوض يرجع الساعة تسعة بالليل وكان قاعد يذاكر معاه جات الساعة تسعة ساعة ونص عشرة الأم قلقت فاتصلت فقال لها الولد ان هو ان, إن هو نزل يعني صاحبه قال ان هو نزل وسميه أحمد مثلا ان أحمد نزل وأحمد دم نزل نزل من الساعة تسعة بالضبط قالتنه الساعة تسعة زي وقالتنه ما وصلش دا العمارة جنب العمار فالأم قالت أستنى شوية شوف لحسن يكون نازل عند المحل اللي تحته اللي تحته راحت شافت تقاللوها لا احنا كنا شايفين وماشي من شوية الأم بدأت تقلع على الساعة 11 حصل مشكلة كبيرة الولد لسه مرجعش اتصل بوالده والده جه الولد مش موجود ساعة 12 والده اتصل بالأمن الامن جه رسالة من تليفون الولد وصلت للأب ان ابنك اتخطف وطلبين فدية 5000 دولار الأب طبعا اشطاط الأب زال الأم عيطت الوضع تأثر ابننا بيروح مننا شوف صرفة شوف كذا شوف كذا على الساعة واحدة صباحا وصلت رسالة أخرى هتسلمونا الفلوس في ميدان التحرير الساعة كذا وحنقول لكم إمتى توصلوا لكذا كذا لحد ما توصلوكم الرسالة الساعة 3 صباحا ياريت تكونوا هادئين وما تبلغوش البوليس على الساعة 3 ما وصلتش الرسالة على الساعة 4 الولد ظخر الولد بيخطط على الباب دخل لأ قوات أمن موجودين ما بين زباط وما بين أمناء وما بين غيره وبابا قاعد وماما قاعدة أمه ما فدقتش حضنت الولد قالت لي حبيبي يا ابني الأب قال له إيه الموضوع والابن قال له أنا ما كنتش متصور إنه قعد خافوا علي كده يعني إيه يعني انا ما تخطفتش لا ده أنا كنت بيري السلم طول الوقت ده كله وبعمل ده لإن أنا كنت حاسس إن أنا ممكن أكون مش مهم لي يا ابني مين لوصل لك المفهوم ده مين وصل لك دي مين وصل لك كذا في اللحظة دي الأب مبارا ياخد ابنه في القوضة ويدي له علقة سخنة الولد بيقول أنا ما شفتش أبي بيضربني زي ما ضربني في اليوم ده الأم جابت الإبنة على أنه هو عنده مشكلة من المشاكل أي كانت المشكلة طبعا الكل عاوز يعرف ايه الموضوع طبعا الولد في الفرحة دي بقى بني ادم مش كويس وطريقته مش كويسة واللي عمله ده افزع الاسرة تماما لكن اللي عاوز اقولهلكم تخيلوا تعطفت مع الولد ما تقلبوش علي انا تعطفت مع الولد وتعطفي ده حقولهلكم الحلقة الجاية ان شاء الله وتعطفي ده كان له مبرر وسبب واللي الولد للأسف كان دافع نتيجة لسبب من الاسباب وقعية داخل الاسرة اما تعرفوها الحلقة الجاية ان شاء الله يوم الاربع الجاية ان شاء الله هتكتشف انكم متعاطفين مع الولد بالعكس هتبقوا متأثرين جدا ان الولد وصل للمحالة دي ان عاوز يحس باهميته داخل الاسرة وانه بني ادم معتبر واني له كيان لان الاسرة ما كانتش بتديله هذا الكيان باي صورة من الصغر ما بقى اقرش اللي عمله الولد لكن تعاطفت مع الولد وان كنت كنت ارى أن الأب والأم هم المسؤولين عن حدث الولد وعن الأزمة المر بيها الولد وقتنا مر بسرعة والسن ده سن صعب وسن محتاج حل وسن محتاج مننا ساعد صدر وصبر ومحتاج مننا قدرة على أن احنا نتغير ولكن كل اللي عاوز أقوله أنه هو السن سن فعلا مهم محتاجين نركز عليه محتاجين منكم أن تهتموا أوي بالسن ده واضغيروا أسلبكم عن السن الصغير الله أسأل أن تكون هذه الساعة في ميزان حسناتنا الله أسأل أن يثق الرب العالمين بها موازيننا وأن يخفف عنا سيئاتنا ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إمام أستودع الله دينكم وأمناتكم وخاتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Uh-huh.